Bismillah. Bismillah al-Bohman ar-Rahim. Bismillah al-Bohman ar-Rahim. Alhamdu lillah. as Sayyidina Muhammad muhala ali wa sahbihi wa s aktu. صراحه دعان حديث عن هذا الموضوع ذاته هو الخطب القيمه التي القاها فضيله الشيخ احمد ان الصلاه وعظمه الذي عمود الاسلام وهي الصلاه وساتحدث امامنا الجانب نصلي هل كما مع الله تعالى ان صرته عن الشائع المنكر من والبغي هنا مع نفسه هل بعد ان من على خارج المسجد كان نعم فهذا حقيقه يؤكد تدييده جهاد العباده الصوره المطلوبه وان كان لا بد شيء انا كمان على نقطه جدا ان الصلاه كركن الاول من اركان الاسلام عندما يؤديها الانسان كما ينبغي تنعكس ايضا على العبادات الاخرى عكس الصيام على الحج, الزكاة وما إلى ذلك أي بمعنى هي الأساس يعني عندنا في الإدارة للجامعة نقول التخطيق إذا خطت صح استطعت أن تنمّن وستطعت أن تقوم في وضائف ولكن في العبادة في الصلاة وأن يروف للإسلام لاحظت ليس هنا في هذا المساجد في مساجد كثيرة فعلا الناس مشتهدين يهدون عباداتهم ولكن لا نرى إنعكاسا إيجابيا على سلوك الإنسان في ممارساته الحياتية اليومية في بيته أو في الشارع أو مع الآخرين ولا أحد يزكي نفسه والواحد دائما يشتهد لأن الله سبحانه وتعالى عندما فرض هذه العبادات فرضها لتتحقق العبادة لله ولكن النتائج للإنسان نفسه الذي يمارس هذه العبادة والله سبحانه وتعالى في النهاية وحاسب على النتائج على نتائج هذه العبادات فإذا أديتها صحيح أكيد ستكون النتائج والممارسات صحيحة من الأشياء المهمة عند الإنسان ما يدخل المسجد المسجد هذا بيت من بيوت الله أي بمعنى لا بد أن يستشعر عظمة المكان أولا وأن يعطيه الاحترام الكامل وأن يشعر ويستشعر بعظمته وبعظمة الخالق سبحانه وتعالى الذي سيقف بين أيديه كما أنه لا بد أن يترك خلفه كل أمور الدنيا وكل المشاغل التي لا تنتهي ولن تنتهي عندما يدخل المسجد عظمة المكان واستشعار هذه العظمة يفترض عليه أن ينسى كل شيء خارج هذا الإطار نجد سبحانه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا كنت جائعا وجاء وقت الصلاة أكلتم أدي الصلاة ليش لكي لا تنشغل عنها وبالتالي تفقد ركن أساسي من أركان الصلاة وفشوع أيضاً إذا كنت مطلباً أو كان مراك شغل اخضي شغلك ثم أديز عبادتك إذا كان الشغل لا ينتظر التأدي عشان كده جاءت الرخص الرخص جاءت لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بعباده وأعلم بظروفهم وأعلم بما سيمرون به أما أن نؤدي العبادة كواجب نؤديها كتادية واجب ثق تماما أنها ستكون عادة وليست عبادة ونلاحظ بأنفسنا وتجربة شخصية أني أنا وجدت فعلا أنه فرق كبير عندما تؤدي العبادة كاستشعار وكاستمتاع وكتلذذ وكطاعة حقيقية تكون نتائجا فعلا تشعر فعلاً ألا بذكر الله تطمئن القلوب والصلاة ذكر من ذكر لله فعندما تصلي وتؤدي الصلاة كما ينبغي وكما يجب ثق تماماً ستنعكس عليك إيجابياً وأنا أؤكد على هذا وهذا كلام الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والموك كلمة الفحشاء هذه كلمة وسيعة الفحشاء كل عمل سلبي غير اخلاقي هو فائشة والمنكر معروف فالإنسان إذا أدى العبادة وهي الصلاة نحن نتحدث الآن عن الصلاة التي من خلال ذاديتك لا ستنعكس على أمور أخرى يعني اليوم الشيخ الخطوة قال الأمانة الأمانة تم تماما إذا أديت العبادة الصلاة كما ينبغي حتى تكون أمين أكيد لأن الصلاة فتحت لك أبواب تواقف أمام الخالق سبحانه وتعالى كناجيه تناجيه ليس فقط بالحركات الحركات التي تؤديها وإنما باستشعار روحاني أنك تقف أمام الله ولو عرفنا معنى الله أكبر أي بمعنى أنك الآن تركت كل شيء قلبك وقفت أمام الخالق سبحانه وتعالى خاشعا ذليلاً أمامه سبحانه وتعالى وتدعو وسيجاب دعاك أيضاً ستعرف إنعكاس أداعك للصلاة كما ينبغي عندما تنتظر الصلاة الأخرى عندما تشعر بانك تذهب الى الصلاه استمتاعا وليس فقط تاديه واجب تحاول مع الاسف بالكثير يحاول بس انه يخلص منها كنعب وحمل عليه وكثير مع الاسف الشديد من يؤدي هذه او يؤدي الصلاه ان او يرى من الصلاه والعباده انها حمل الله خلص يلا يلا, يلا ينهس نصلي وبالتالي لا يحدث الاستمتاع فيها وبالتالي لا يحدث اطمئننا ألا بذكر الله تطمئن القلوب إذا دخلت المسجد لابد الصلاة يعني أنا ألاحظه انا أتكلم عملية تطبيقي ألاحظ الكثير الحركات التي تتم أثناء الصلاة الإنسان مشغول تشعر أنه مشغول فبالتالي الصلاة في وادي وهو في وادي آخر أي فقدنا إذن عنصر مهم جدا الذي ينعكس على الفشوع وهو الطمأنينة إذا اطمنيت استطعت أن تخشع وإذا ما اطمنيت معناته أن ذهنك في مكان آخر وبالتالي لا تدري الإمام ماذا يقول إذا قرأ ولا تدري فأي ركع أنت ولا فيه وثم تنتهي انت وخلاص وهذه أنا أعتقد أن عنها والله في غناء عن العالمين في غناء عن كل شيء لكن الله سبحانه وتعالى عندما فرض هذه العبادات نتائدها وأؤكد على ذلك هي لك ولي ولكل من يؤديها ويلمسها في دنيا فما بالك في أخرى نحن نتكلم عن الدنيا الآن تلمسها أنت في دنياك إن كنت أصبي فتشوف سبحانه الله تجيك طبعنينا في مواقف كثيرة هذه نتيجة العبادة بالطريقة الصحيحة والسليمة اللي هي صلاه عباده الصلاه واذا استمريت على كلنا خطاؤون يعني انا لا اطلب المثاليه او لله سبحانه وتعالى لكن لا يشعر الانسان في طرقه في سلوكه وفي تصرفه بعد اداء الصلاه لازم عندما اطفال ابنائنا الصغار دول يجون لازم يشعروا انهم ياتونا هذه للمسجد لل وشعرهم بعظمة المكان وهيبته فبالتالي لابد سلوكهم ينعكس على عظمة المكان أن نشوف أنهم يجون كذا كأنهم داخلين لهم أي مكان وهذا ملاحظ فتمنى من الآباء فعلا توجيه أبنائهم أنكم تأخذ حرمة, حرمة المكان هذا هو حرمته يا أخي حنوالي نخذت معك عزيمة عند أحد في بيت من بيوت البشر تحرصه وخلك موده وخلك كذا وخلك كذا صحيح وعندما يأتي المسجد نترك لهم العنان وهو طفل لا يولام اللي يولام حقيقة الوالد والأب اللي يوجهه ونلاحظه في كثير المسال وفي مسجد عالم بعض الأحيان أصوات من أطفال لأنه أباهم ما وجههم التوجيه ولا عرفوهم إيش معنى المسجد وهم ليس يرحون يصلون <تصفيق> لابد أيضا نتائج العبادة تنعكز على الوالد ويراها الأبناء ويكون خدوة في ذلك علمهم ترى الصلاة هذه كذا وفعلا هي نور في الوجو وطول في الأمر وسعة في الرزق بس الصلاة الصلاة التي كيف نؤدي الصلاة يعني الآن ما حد يسألك يقول لك ليس صلي ما السؤال يعني ما هو في مكانه لكن يسألك كيف تصلي كيف تصلي ولماذا تصلي فستجد أن الفائدة جمّة وكبيرة وعظيمة لا يلمسها إلا من مارس هذه العبادة العظيمة بالطريقة الصحيحة وسيجد نفسه أنه شغوفر يقول متى يدزن عشان نروح أصلي مؤمد إدزن وهذه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلاد الآن مع الأسف صار بعض الكثير أهدانا وياهم ولا نزكي أنفسنا يزاروا يقول يلا يلا خلنا نصلي يلا يلا خلنا نصلي عني ننتهي منها أنا أقول يا إخوان عندما يدد عمل النتيجة هي المعياء والمقياس الطالب عندما يدخل المتحان النتيجة هو دخل المتحان لكن لا يعني أنه نجحت أو أدى الامتحانotiation الامتحان. لا يعني أداء الامتحان إنه حقق النجاح في الامتحان أيضا لا يعني أنك أديت الصلاة أنك حققت أو تحقق لك الهدف من أداعك لها الصلاة أو نتيجة أداعك هذه الصلاة لازم تراجع حسابات طالب إذا رسل يقول أنا أنا مقصر أنا والله ما ذكرت صح أوكي؟ فيرجع يعيد حساباته إذن نحن برضو نرجع حساباتنا لأن الله سبحانه لا ينطق عن الهواء رسول الله وكتاب الله أن الصلاة تنهى عن فحشاء والمنكر والفحشاء شوفه يعني انا بشوف سلوكيات بسيطة أنا ما بتكلم عنه بسلوكيات قد إنسان قتل أحيان يعني بحكم عصبية وشيء قد يخرج عن طورة ولكن يسترجع ويستغطر الله ويندم والنفس اللوامة دائما النفس اللوامة هي من من سمات المؤمن الذي يؤدي العبادة كما ينبغي وأنا أتكلم عن الركن الأول في الإسلام وهو الصلاة الصلاة هذه كركن وعامود كل الأركان الأخرى تعتمد على هذا العامود إذا أديت الصلاة صحيح والله أدفهم صحيح وحتى أدي كل الأركان الإسلام صحية كما ينبغي يعني نحن نلاحظ أن العلامات القبول في الصياب مثلا هو الاستمرار على نفس الطاعات التي كنت تأديها في رمضان أن تؤديها أيضا بعد انتهاء رمضان تستمر ليش لأنه تلذت صار فيه تلذت يعني أنت الآن لأن أكلت أكله أو سويت حاجة جميلة تحب أنك أنت تؤديها مرة أخرى ومرة أخرى وبالتالي عندما تشوف نفسك أنك مدفوع تروح تصلي لأنك لحظ نتيجة الصلاة على نفسك الموظف الذي ينجز في عمله تلقاه يستمتع بالذهب متى يجي بكرة عشان يروح العمل لأنه لقى نتائج العمل اللي يؤديه فبالتالي صار معك في تعب ولا ما إلى ذلك إنما صار استمتاع تلذذ بالعبادة وهنا تنعكس النتائج عليك في نفسك وفي سلوكك في نفسك وفي بدنك وأيضا في سلوكك أسأل الله سبحانه وتعالى إن جعلنا منهم يا رب والله والله يا أخوان أنا أشوف أننا نشتهد وكل يشتد وليس كل مجتهد وليس كل مجتهد بمصيب لازم موعب ترى موعب الانسان يسالم موعب الانسان يستبشر انا بلاحظ ايضا في في نفسها مسابقه او سبقه البعض تلقاه مركز فقط على الامام في حركته وتلقاه يسبق الامام في الصلاه عندما تقف حاول ان تكون نظرك على مكان سجودك واستشعر بعد انت خليك اسمع صوت الامام لين خلص قال الله أكبر خلص الله أكبر أعرف أنه استقامه أما أنا معه هذه مسابقة له أو تسبق هذه أكبر شوي عندما تسابق الإمام تسبق وتسابق تسبق الإمام منك تركع قبله مثلا أو تسجد قره وتسابق معه يعني تسابقه لا هذا معناته أنت غير مطمئنة في الصلاة وبالتالي لن تكون خاشعا في هذه الصلاة ترى الخشوع ينتج عنه أشياء في ناس يتصور أنه مثلا البكاء هو خشوع لا البكاء نتيجة الخشوع الخشوع والاستشعار ونذكر أحد الصحابة عندما قرر له بتر قدمي فأتوه قالوا لازم نبتر قدمك ونعطيك خمر عشان ما تشعر بالأمن عشان يخدر الرجل قال لا انتظروا عندما تجدوني قائما قائما في الصلاة تعالوا سوشوا شوف الفشوع إذا ما تشعر ما حاولك يا أخي وراعتي مثل اجتماعي شوف الإنسان يوم مثل في الكرة. يوم يجي عنده براه. يجي وهي المكان و له ليه قال يا نستمتع خلي ناس نستمتع هيا الجو وسكة العيان وركز ولو تم يجي عندما حس فيها ليش لأنه مركز كل أفكار كل يعني سلوك موجه لهذه النظارة وهي يقول ليش تسوي كده يقول عشان تستمتع طيب يا أخي الصلاة عشان تستمتع بها أديها كما ينبغي أديها ومارسة كما ينبغي والله تشعرون بلدتها ولدت الطاعة ولدت العبادة وتنوب تقول متى يجي الصلاة يا الله بصلاة الفجر متى يا متى فتلقى كل شوي صاحب تبغى تروح لأنك خلاف اللي يشعر بلدتها ما يتركها أي شيء تشعر بلدته ما يمكن تترك إلا تكون ناقص عقل يعني ما عندك هذا مرفوع عنك القلم يعني. لكن الإنسان السوي والإنسان الصحيح أوكي؟ الفط... على الفطرة بالله إذا استلد بشي يبحث عنه ياخي أكله أكل وأكل. إذا أكل, أكل جربته واستلدت به به فتلقاك أنت دائما تحاول أن تبحث تبحث عنه إلى أن تصير مدمن عليه فأزمن على العبادة يا أخي ازمن عليها لأن هذا هو الإدمان الحقيقي الممتع الذي يجعل تشعر والله تشعر أن الدنيا ليست هذه التي نعيشها وإنما الدنيا عنده الخالق سبحانه وتعالى ولا أن تخاب من موت ولا لأنك مو هذا كمان إنك أنت بتروح تضمن شيء لا بس تشعر تشعر شو الإنسان على نفسه بصيرة أنت اللي تشعر طبعا على فكرة أنت اللي تقيم عملك أنت اللي سويت غلط ما تشعر فيه وصير قلق وصير ذا أيضا أنت تشعر إذا كان عندك ضمير حي وفرط في عبادة من العبادات لو النفس اللوامة تلقوا وقتلواه نفسك وتشعر لكن الذين وما تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب ناس كيرل إسلام وبالي هداهم الله نتمنى الهداية للجميع والله العظيم أن هذه النعمة التي أنعم الله علي عليها دينة وهي الإسلام هذا الدين العظيم قسم بالله العظيم أن من يعني يحاسب نحن كمسلمين من خلال سلوكياتنا الغير المسلمين شوفوا أنتم كيف يدخلون الإسلام يوم شوف سلوكك وتصرفك مع غير المسلم بطريقة تلقائية تقول هذا ديني هذا هو ديني هذا هو نتيجة التربية التي علمنيها رسول الله واما صلى عليه وسلم فالقرآن يا أخوان على ذكرة هو دستور هو الدستور والسنة أنا سميها القوانين التي أتت من خلال هذا الدستور هي القوانين التي يعني في الصلاة مثلا تفاصيل الصلاة كيف توجي الصلاة عددها ما في عدد ركعات موجودة في القرآن لا شيء. هذه كلها تفاصيل جاءت في السنة النبوية فعشان كده قال الرسول تركت فيكم ما أن تمسكتم به فلن تظلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي فعوضوا عليها النواي يعني ما تظل أبدا ما تظل يعني يصير سعيد يصير ما عندك خلاص كل شيء ما شيء تصير في طريق تعرف أين منتهى تخيل عندما تسير في طريق ولا تدري إلى أين أنت ذاهب هنا تكمن المشكلة ترى الإنسان يخطي لكن مصيبة تخطيه ما تدري أنت أخطيت ولا ما أخطيت وهذه هي المشكلة ترى في كثير مننا يخطي ويعرف خطوه وهذا نعتبره حاجة إيجابية أما الذي يخطي ولا يدري أنه أخ أخطأ ولا يميز بين الغث والسمين وبين الصح والخطأ هنا تكمن المشكلة وتجد ولا ياذب هذا انسان يعني ما أدري كيف عايش أنا لا دائما في مثل هذه الجلسات المباركة إن شاء الله أن أكون انا فقط أن أتحدث أنا دائما تكون العملية أخذ وأعطاه أخذوا أعطاء أخذوا من إنسان أخهم لكم ما هي أنا من جاء إنتم تعرفون ممكن أنا أتكلم قمة أو قامة في هذا الأمر الشيخ أحمد و... وأنتم أيضا فلديكم الكثير لكن إحنا نحاول أنا من أنا يعني اللي دفعني أتكلم وأتحدث هو تجربة الشخصية كيف عندما تؤدي العبادات بتلد واستمتاع واستشعار بعظمتها وانعكاسه عليك لأني أنا أحب كلني يعيش الشيء اللي أنا عايشه وكل عندك في يدك هو هو في يدك أنا ما بتجيب شيء مستحيل هي مجرد أنت تجيب تصلي لكن الصلاة هذه كيف تؤديها سأل نفسك هل تؤديها كما ينبغي هل تؤديها عادة ولا عبادة إذا كانت عادة ثق تماما أنت على مقال الضيبات ما بتؤديها أنت حساباتك وش اللي يخليك تعرف أنك تؤديها صح ولا أنها صح شوف سلوكك إذا كنت تظلم فعرف أن الصلاة تنهى عن فحشاء والمنكر ثق تمام الإنسان يؤدي العبادة كما ينبغي قدر الإمكان بعد توفيق الله أنه لو عمل الخطأ تلقى يعيش في ألم وفي صراع نفسي وفي أشياء كثيرة وهذا شيء طيب النفس اللوامة الذي يلوم نفسه لكن مشكلة اللي يخطي وما يدني أنه خطأ بل يكابر والعياذ بالله أسأل الله سلام لي ولكم والله يا أخواني أقول هذا من قلب محب لكم جميعا وأتمنى لكم كل التوفيق وهذه العبادات والله العظيم نحسد عليها والله الجلسات والغذاء الروحي لهذه العبادات ولا أجمنها غذاء غذاء هذا غذاء روحي تشعب بالجوع إذا ما هو عندك الغذاء الجسدي قد تستغني عنه لكن غذاء كالروحي لا وشوف ما تقدر تأخذ الغذاء الجسدي اللي هو الغذاء الأكل إذا ما كنت مهيئ نفسيا مرتاح نفسيا شوف أنت يوم تكون الصباح مصلي الفجر كذا شعر بمتعة تلقوك ما, ما, ما يجيك نوم ما تدري وش يتسوي تشعر أنك خفيف كذا ودك تطير هذا ما أنتم كذلك يا أخي يا أخي اللي دخلوا اللي دخلوا الإسلام ومارسوا حق ممارسته والله العظيم يتندمون على الأيام التي كانوا بعيدين فيها عن هذا الدين العوين بل يقولون أنهم خليتون ما ندخلها الإسلام من سلوكيات بعضنا مع بالله مع الأسف الشديد لكن ديننا حافظه الله سبحانه وتعالى وهناك من الخيرين الكثيرين الذين استطاعوا أن ينشروا هذا الدين العظيم في مشارك الأرض ومغاربها بدون وجود طيارات ولا وجود وسائل لأنترنت ولا ما أنترنت ولكن بسلوكهم استطاعوا أن ينقلوا إخواننا الحضارة في جنوب شرق آسيا في اندونوسيا 200 مليون راحوا تجار لا راحوا دعاة ولا شيء راح يتنجرلس كان أمين ما يكتب ما يسرق ما يخول ما يوفي بالعهد وسألهم انتم قالوا احنا مسلمين وقالوا لحلهم مش دين كم هذا يوها سلامه هنا هنا الفرق بين يوم تجي واحد تدعيه ويوم يجي هو يسألك الآن يوم يجي واحد يسألك هيكون اكثر من وا انت تجي تقول له لان هو مهيى نفسه للجواب لكن لو جيتها انت قد لا انه يسمع اصرا ماذا ستقدم ما تدعو له وما تقدم له فسأل الله لي ولكم السلام واني وفقنا وياكم لهم يحب الله أنا أترك أي إنسان عنده سؤال سؤال طبعا فقه هنا لا يفتغ دكتور ذكرت مسألة الإنسان ليقيم لي نفسه بنفسه وبلد الإنسان على نفسه بصيرة والإنسان يملك الآلة ويملك الأداع ويملك الفرصة الحقيقية لينتفع بالعبادة وحتى أن الله تعالى يكون لمن شاء منكم أن يستقيم <متحدث> قال ومن شاء فليؤمن ومن شاء الله قال لك إذا تبغى تبغى لكن الدكتور السؤال ما هي رسائل الصلاة يعني إيش هي رسالة السجود. يعني ماذا يريد السجود مننا وإيش هي رسالة الركوع <متحدث> ورسالة هي الحركات المبنية من الصلاة هل هي فارغة؟ لا رياضية مثلا والله هي هي طبعا عندما تركع تركع يمين لله سبحانه وتعالى تتذلل وتخضع له سبحانه وتعالى الذي خرقك طبعا كل حركة لها معناها السجود الدعوة تقبل لأنك هنا وصلت إلى الأرض التي منها خلقت إليها معادك هنا تناجي الله سبحانه وتعالى وأنت رأسك وأنفك في الأرض وعلى الأرض تناجي الخالق سبحانه وتعالى وهنا الدعاء أقرب من أي موقف من المواقف كل حركة لها معنى أنا قلت لكم الله أكبر هذه لها معنى لا يكعد كده بس حركة ما لها معنى لا, لا معنى يعني أني أنا تركت خلفي الله أكبر تركت خلفي كل أمور الدنيا و... الله, أكبر من كل شيء. أي الله أكبر يعني طبعا الله أكبر من كل شيء فتركت كل شيء فأنا الآن مام الخالق سبحانه وتعالى يا آخي اللي يلعبون ملعاب القوة هذه الكاروتين انت لاحظ قبل قبل يؤدي الحركة عشان يؤديها صح يكسر لك بلوكة ولذابدة يركز خلاص يعني كل مشاعرك في الموقف هذا ركز فيملق قوة قوة جسدية ايضا تخيل عندما يكون خشوعك وتركيزك في الصلاة فقط أنت تناجي مع الخالق سبحانه وتعالى الله أكبر فتأتيك قوة روحانية تجعلك بعد الصلاة تشعر بشعور لا يشعر بها إلا من وصل لهذا الموقف دائما التركيز مهم جدا وهي تعطي قوة التركيز يعطيه القوة التركيز أنا أذكر قصة جميلة ذكرها لي أحد الأخوة يقول كنا في عرفة كانت عرفة هي في غير أيام الحج أهل مكة يروحون في يتمشون فيها يعني بعد, بين ال... بعد العصر وش... المهم كانوا مجموعة ووقفوا يصلون المغرب وآتى أعرابي ووقف مع... لقام يصلون الجماعة وصلى معهم قال الله أكبر وبعدين قال مرة ثانية الله أكبر فبعد ما خلص صلاة ساله قال لي يا أخي أنت كبرت مرتين ورت كبيرة. واحد قال لي لو لما شفت الكعبه قدام خشوع يعني يبغى يبغى ما خجل الاول فاض كبر مره ثانيه مهم جدا دحين انت قال احلام على اساس والله اكبر عربه يطلع الجوال بعده يتوب عليه يطلع الجوال يشوف من يكلم وهذا مسكين ما له منا الله يهديه ما له من التعب من الصلاه لان الله في غنى عنك والله لازم يا وللها المثل الأعلى إذا وقفت أمام شخص مسؤول تقرب. أيضا تخذوا زينتكم عندها كل مسجد الآن الناس يجون بثياب النوم ولا يهتم لكن لو بيروح الشخص يقابل شخص من, من أهل الدنيا هؤلاء لا لا بس وقعد طول الليلة يفكروا وشنون أبا قابله وشنون وتلقى بقى البعض منه يأتي إلى المسجد وخذوا زينتكم عند كل مسجد يا سلامة أنت راح مين راح تقابل رب الأرباط سبحانه وتعالى والله الجمعة الغسول فيها فضيل في نسماء فقدوا والله نذكره نصار ما أحد يتروش اليوم الجمعة لأنه عظمة اليوم هذا وعظمة صلاة الجمعة فأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى عندما كلفنا بهذه العبادات لم يكلفنا وهو في حاجة لهذه العبادات الله غني عن العالمين ولكن فرضها لعباده لأنه أحرص من أي إنسان على عبادها أحرص من الأم على رضيعها فترك هذه العبادات لتنعكس على سلوكياتنا لكي نكون خلفاء في الأرض وترى خلفاء العرض ليس يقصد بعمارها المادي يقصد بعمارها القيمي بسلوكيات وأخلاق وما بعدت إلا لأتمم مكارم الأخلاق أما الماديات وتطورها وتطويرها القيم تطورها وليس الماديات تطور القيم هذه الفجوة التي نعيشها في مجتمعاتنا الغبية التي نظرت ورأت إلى التطور أنه تطور الكونكريت والعمائر والشوارع وتصورنا هذا التطور لا التطور هو تطور الإنسان بقيمه وبأخلاقه وبسلوكه هي التي تعمر هذه الماديات ولكن الماديات لا يمكن أن تعمر إنسان سوي فركزنا على هذا الجانب والله يا أخوان أن بأيدينا وأمامنا وتحت تصرفنا دينا عظيم يجعلنا ويعزنا أمام البشر كلهم ويجعل الآخرين يبحثون عننا بدل ما نصدر مناهجنا الإسلامية الجميلة الرايحة للأمام صرنا ناخل منهم لأننا مفلسين احنا احنا مفلسين لأن دائما المهزو يقلد الهازم دائما الضعيف يقلد القوي ومن أضعفنا نحن أضعفنا وقسنا لأننا بعتنا عن سر قوتنا وهو ديننا العظيم إحنا يومي جوقوا نسوي حقوق الإنسان قلوا ديننا هو دين حقوق الإنسان ديننا أصلا هو بس إحنا بعيدين على الدين فصولنا نستورد من الغرب قوانين حقوق الإنسان عشان نرضيهم ولما سأل أنفسنا أن ديننا هو بمجمله حقوق الإنسان كل مسلم هو رجل حقوق الإنسان بس مسلمين بالهوية معلأسه بالشدد الممارسات التي نراها ونسمعها ونشاهدها ممارسات بعيدة كلها نبعد عن ديننا مع الأسف الشديد ونرى ما حولينا وما يدور من حولينا ولكن هذا الدين العظيم دين منهج حياة ليس دينه عبادات وإنما دينه معاملات أيضا هو الدين الوحيد على فكرة أنا لي يعني بلزر مو بلزر يعني استنتاج الله سبحانه وتعالى عندما أنزل التوراة على موسى عليه السلام أنسألوا على قوم معينين قوم بني إسرائيل وكان منهجهم السلوكي تشددين ما في حل وسط القاتل يقتل وجاء الدين المسيحي من خلال الإنجيل على سيدنا عيسى عليه السلام وكان قمة في التساهل من صبعك على قدك لأي من فدلا قدك لأي سلام وجاء الدين العظيم أنا سميته زي التجارب. تجارب تجارب البشر ثم أتى ديننا العظيم والذي عمم مع البشرية فأخذ من هنا ومن هنا القاتل يقتل ومعافى وأصلح فاجر يعني في حل في بكل, بكل القضايا في القضايا تجد دين ناخذ من هنا ومن هنا ولكن وعشان كذا عمم على البشرية لأن البشر فيهم كذلك وفيهم كذا فعشان كذا صار دين الوسط دين الوسط دين وسطي وسط والله سبحانه وتعالى يعرف ماذا سيصير دين بكل زمان ومكان ويتعامل مع الظروف والمتغيرات وانا ذكرت في الحديد السابق قلت الحلال وبين والحرام بين. هذا ما يختلف عنه لا في الصيد ولا في الهند ولا في أي مكان ولا يبقى الحلال وبين اللي هي الأسس أسس الدين معروف حلالة وحرامة وتركوا وهذا من عظم الديننا باب الاجتهاد مفتوح لأنه تقوم الساعة فتتغير هذه الاجتهادات حسب تغير المكان والزمان ابن تيمية أفتب في فتاوي عندما كان في الشاب وعندما انتقل إلى مصر في قضايا أخرى لأنه لدي الظروف تختلف فعشان كذا باب الاجتهاد مكتوب وتفعيل العقل موجود بل هو فريضة فرضها الله علينا أن نتفكر أي نعمل العقل تفكروا يا أولي الباب معناته المجنون عشان كده مرفوع عنه قلم ما يحاسب لأنه فقط الرموت في حقه الرموت كنترول حقه اللي يستطيع يميز بين الهاتف والسمين فأصبح ما يلام أما عندما نفعل عقولنا التفعيل اللي أمرنا الله به فأصبح التفكير ضرورة بل فريضة من فرائد الله لأن الله قال وتفكروا يا أولي الألباب لعلكم ترحموا يا نعم سابق بس أسأل بخصوص الله أنه اللي تقول أحيانا بعض المجارس وبعض الناس لما تروح وتخلي ولدك يعني ساكت وبيت الله العكس وحيانا حتى في الملبس لما عند الناس مختلف عن المسجد أنا أشوف أنه هذا معرفتنا بالله عز وجل فيها ضعف كبير عشان كذا هذا اللي قاعد يصير عندنا مشكلة بالإيمان صحيح. الإيمان فيها مشكلة ولا ما كانت تحدث الأمواضي والسفوكيات الموجودة هذه ما مبتلين فيها الآن المجتمع يعني أحنا بسنو كبير موجود شوفوا في مبسنا احنا. إحنا إحنا يعني احنا ممارساتنا اليومية نشوف عندما نقابل البشر كيف نحسب بحسابهم وعندما نأتي لبيت الله لا نعطيها المهابة والمكانة اللي لأيقتهم شوفوا لاحظوا بعد عندما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل يعني إذا خارف أو أشياء في المسجد عشان ما يلتهي الإنسان شوفوا شون هذي كلها عشان تركيز عشان تساعد التركيز يعني ما يجي بتعطي رسومات صور لأنه بني آدم ضعيف يجي بكتفرش فيه فهذه تنعكس على تركيزه على العبادة ففيه أشياء كثيرة يا أخوان أنا احنا ليش الآن نقول احنا نقول لأنه اللفتة نظرناه موجود العلة لكن السؤال هو كيف نعيد حساباتنا عشان نربي في أبنائنا أن هذا المكان مكان خليهم يدخلون يشعرون بعظمته برهبانية لا رهبانية ابن لكن رهبته وحرمته حرمه هذا حرم لازم لازم لازم نشعر بقيمة هذا المكان وترى انا احنا مقصرين احنا انا يمحددكم هولو مقصرين فلا بد ان نشعر انفسنا اولا ونشعر بلعنا ونشعر من حولينا ان هذا المكان مكان يتطلب منه التركيز الكامل والمظهر اللاعق ببيت من بيوت الله في احد شيء. طيب. سبب. أضافة قلت عنه قليلاً. التمثيل بأن الشخص لما يكون في مباراة أو في جلسة مم. أو في أي شيء مم. يجهز الأمور من كل شيء. يعني يجهز الأمور من الجو يحيي الجو وشغل كيف يجيب الشاه يجيب الدهوة حتى يكون يعني مستمتع في الجلسة. هي. يعني كذلك يمكن يعني كإضافة تكون أنه في الصلاة يعني أسباب التركيز أنه أنا أهيئ نفسي الصلاة. انه قبل ما يؤدن انا اكون متوظي قبل ما يؤدن انا اكون في المسجد قبل ما يؤدن انا اعرف ان انا امام الصلاة يصير اخلص اموري قبل بداية الصلاة يعني بوقتي احسن بحسابي اذا عندي مذاكرة اخلص مذاكرتي اجهز نفسي من بعد عشر دقائد حيؤدن فأكون مثلا أنا اخلص جلد معين وصير ابدع على طول بترتيب نفسي للصلاة هذا يكون ممكن سبب من اسبابه صحيح. ولا و و ويميز العبادة ان لها وقاتها معروفة يعني ما هي كل يوم في وقت لا وقتها معروفة تقدر أنت تضع تبرمج مشاغلك ومهامك واشياء حسب هذه الأوقات الموضوعة بس هذه تتطلب رغبة شوف الإنسان إذا أراد الوصول إلى يوصل لليه بذا توفرت الرغبة العارمة لدي يعرف أنا قلت لك قلت لك لين يصل لمرحلة يقول متى يأذن فعلا يتهيأ موبيجي وقت في العجله في العجله ويتوضب بسرعه ويجي ويدخل يركض انتم تسمعون بعض الاحيان واحد يبغى الايمان في الركعه وداخل مع الباب يجري ما يجوز عليك السكينه فما فاتكم فعقلي اللي الطمانينه انك بتجي تلهز وتوصل تلهث ولن تكون هناك طمانينه وبالتالي لن يكون هنالك التركيز او الاستشعار والخشوع الرك... ال... الأساسي في الصلاة يعني من أساسيات الصلاة الشيخ طبعاً في الوغور الفقية موجود معروف. أساسيات الصلاة والخشوع خشوع كيف؟ إنك أنت خلاص ما بيشي يشغلك في شيء أنا أعطيكم فرصة عشان ت... اللي بتوضع واللي داع أقول قولي هذا والصفر الله العظيم لي ولكم ورساء المسلمين من كل ذنب فاصفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته